بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وله الحمد في ا ل آ خ ر ة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في ا ل أ ر ض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا ت أ ت ي ن ا ل س ا ع ة قل بلى وربي ل ت أ ت ي ن ك م عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض ولا اصغر من ذلك ولا أ ك ب ر إ ل ا في كتاب مبين ليجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك لهم م غ ف ر ة ورزق كريم والذين سعوا في آ ي ا ت ن ا معاجزين أ و ل ئ ك لهم عذاب من رجز أ ل ي م ويرى الذين أ و ت و ا العلم الذي أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك هو الحق ويهديه الى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إ ذ ا مزقتم كل ممزق إ ن ك م لفي خلق جديد أ ف ت ر ى على الله كذبا أ م به ج ن ة بل الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة في العذاب والضلال ا ل ب ع ي د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 ولقد آ ت ي ن ا داود منا فضليا جبال أ و ب ي معه والطير و أ ل ن ا له الحديد أ ن اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر و ا س ل ن ا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ب إ ذ ن ربه ومن يزغ منهم ع ن أ م ر ن ا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من م ح ا ر ب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آ ل داود شكرا و قليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إ ل ا د ا ب ة ا ل أ ر ض ت أ ك ل منساته فلما خر تبينت الجن أ ن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبا في مساكنهم آ ي ة جنتان ع يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له ب ل د ة ط ي ب ة ورب غفور فاعرضوا ف أ ر س ل ن ا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أ ك ل خمط و أ ث ل ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازاها الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا سير فيها ليالي واياما امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل م م ز ق إ ان في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم ا ب ر ي س ظنه فاتبعوه إ ل ا فريقا من المؤمنين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 ولا تنفع ا ل ش ف ا ع ة عنده إ ل ا لمن أ ذ ن له حتى إ ذ ا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات و ا ل أ ر ض قل الله و إ ن ا أ و اياكم لعلى هدى أ و في ضلال مبين قل لا ت س أ ل و ن عما أ ج ر م ن ا ولا ن س أ ل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أ ر و ن ي الذين أ ل ح ق ت م به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ك ا ف ة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا ت س ت أ خ ر و ن عنه ساعه ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إ ل ى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أ ن ت م لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أ نحن صددناكم عن الهدى بعد إ ذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر و الليل ا والنهار إ ذ ت أ م ر و ن ن ا اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له أ ن د ا د ا و أ س ر و ا الندامه لما ر أ و ا العذاب وجعلنا ا ل أ غ ل ا ل في أ ع ن ا ق الذين كفروا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 قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آ م ن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آ م ن و ن والذين يسعون في آ ي ا ت ن ا معاجزين أ و ل ئ ك في العذاب محضرون قل إ ن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أ ن ف ق ت م من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكه اهاؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قالوا ما هذا إ ل ا رجل يريد ان يصدكم قالوا ما هذا إ ل ا رجل يريد أ ن يصدكم عما كان يعبد آ ب ا ؤ ك م وقالوا ما هذا إ ل ا إ ف ك م مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إ ن هذا إ ل ا سحر مبين وما آ ت ي ن ا ه م من كتب يدرسونها وما أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آ ت ي ن ا ه م فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إ ن م ا أ ع ذ ك م ب و ا ح د ة أ ن تقوموا لله م ث ن ا و ف ر ا د ا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا نذير لكم بين يدي عذاب ش د ي د قل ما س أ ل ت ك م من أ ج ر فهو لكم إ ن أ ج ر ي الا على الله وهو على كل شيء شهيدا قل إ ن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إ ن ضللت ف إ ن م ا أ ض ل على نفسي و إ ن اهتديت فبما يوحي إ ل ي ربي إ ن ه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت و أ خ ذ و ا من مكان ق ر ي ب وقالوا آ م ن ا به و أ ن ى لهم التناوش من مكان ب ع ي د وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان ب ع ي د وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريبا